مولاي عبدك قد أتاك ملبيا مولاي مولاي عبدك قد أتاك ملبيان فاعطف على عبد دعاء إليك ربي دلني أين الطريق؟ إليك ربي دلني للحق إني مجرم أو؟ واعفو سواك يا اسمى واعظم من يفيض نداك